اذكر واحد من الشباب مرة القيت محاضرة في احد الكليات يعني قريبة من هالكلية يعني فجاء سؤال في اخر المحاضره عن الحب وتكلمت وقلت يا اخي يعني يا شباب المفروض الواحد الشيء الذي لا يرضاه على اخته لا ينبغي ان يرضاه على بنت الناس كيف ترضى ان تتعرض للبنات ولو تعرض احد لاختك لثارت غيرتك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للشاب الذي قال اذن لي بالزنا قال ترضاه لاختك ترضاه لعمتك ترضاه لخالتك فتكلمت في هذا وقلت اي واحد عنده علاقة بفتاة اما يتزوجها واما يتركها هذا ما يجوز وشديت عليهم شوي فلما خرجت فاذا واحد منهم تسلل وانتظرني عند السيارة واحد حقيقة يعني ما اوتي شيء من الجمال ابدا صراحة يعني يعني مثل ما قال واحد من الشباب رؤية وجهه تنقض الوضوء فلما اقبلت عليه جاء وسلم علي قال لي يا شيخ بصراحة انا قررت اني اتوب. انا قلت في نفسي يتوب من تعاطي مخدرات. يتوب من سرقة المذكرات حقه الطلاب. تتوب من من ايش يا ابني? قال اتوب من مغازلة البنات. فسكت. وقلت بيض الله وجهك وجزاك الله خير. واسال الله احمد الله تعالى الذي وفقك الى التوبة لانك انت خطر على البنات. احمد الله يا الله. هنا التوبة. نساك الله خير. وعطيت كلمتين اشجعك فقال لي ايا شيخ لكن في موضوع يمنعني من التوبة. قلت ايش يمنعك? يعني انت حتى, حتى كاميرا لا يمكن يصورونك يعني انت. ايش اللي يمنعك من التوبة? قال يا اخي اذا مشيت في السوق البنات ما يخلوني. يعني اي مكان اروح على طول يطبون علي. احيانا بعض الناس احيانا يكون ماخذ في نفسه مقلبا. احيانا.